عيوني يوم شافت العسل Oh قبل ما نهارنا يكون ظلام قبل ما يكون ظلام قبل ما نهارنا يكون ظلام, ظلام. الحق ريدك الكان بسام عيوني يوم صفت